ثاني فضلوا فلا يستطيعون سبيله وقالوا أذا كنا إضاموا ووفتن لا لم خلقا جديدا وليكونوا حجاتا وحديثا وليكونوا حجاتا وحديثا وخلقا مما يكفر في صدوركم فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي يُمِدُّكُمْ مِنْ مَالٍ وَنَفْسٍ فَسَيَغْضَبُونَ إِلَيْكَ رُؤُسُهُمْ وَيَهِينُونَ مَتَاهُمْ قُلْ أَسَأَنَّ يَكُونَ قَلِيلاً يَوْمَ يَدْرُعُكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدٍ وَتَظُنُّونَ وَتَظُنُّ إلا لبثته إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبيناً ربكم يا شه يرحمكم إيا يعذبكم.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 أيها أقاظ ويرجون رحمته, ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان مهذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة قبل يوم القيامة أو عذبها عذاب شديد كان ذلك في الكتاب وما من مبصرة فضلوا بها وما نرسل بلا إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس إلا فتنة للناس والشدرة الملعونة في القرآن ونخوّفهم فما يزيدهم إلا طضيانا كبيرا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 دريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليه وشاركهم في الأموال والأولاد وحدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم صورا إذا مسكوا الضر في البحر طل ما تدلون طل ما تدلون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر وكان عليكم حاصفا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أما من تمو أن فيه تارة مخلا فيرسل عليكم فيرسل عليكم, فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيبرقكم فيبرقكم بما كفرتم ثم علينا به تبيعا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 I'm in love تَلِي لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا ضَيَعا وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ طَرِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِكِنتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ لَقَدِكِنتَ دونك من الأرض يخدوك منها وإذا الله يلبسون خلفك إلا قليلة سنة ما قد رسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنننا تحويلات أقيم الصلاة لدولك الشمس إلى غصين لي وققم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفتو إن قرآن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهد جدري لك سَأَ انْيَبَعَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَأَذْرِبْ بِأَخْرِجْنِي مُدْخَلًا صِدْقًا وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجًا صِدْقًا وَاجْعَلْ لِي مِنْ لدنك سُلْطَانًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ They don't يعمل على شاكلاته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا لن من لك حتى تفجر لنا من النضيع أو تكون لك جنة من نخيل وحنيا فتفجر لها فتفجر لها أو تصعق السماء كما زعمت علينا بالله أو تاتي بالله والملائكة قبيلا أو تكون لك جنة من نخيل وإنب فتفجر لنهار, فتفجر لنهار خلالها أو تسقط السماء يا ما زعمت علينا كسفنا وتأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرفنا في السماه ولن نمدل عقلك حتى تنزل علينا حتى تنزل علينا كتابا قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا في الأرض ملائكتو يمشون مطمئنين لنزلنا لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسل قل كفّ بالله شهيدا بيني كان بعباده خبيلا بصيرا ومن الله فهو المهتد ومن يطلل فلن تجد له على وجوههم عمي وحكم وصمة، ما أوىهم جهنم، كلما خبت زدناهم سعيرا، ذلك جزاء. بسم الله رب الرحمن الرحيم الرحمن يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا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 يدى أبي لهب وتد ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ما راذا لهب وامرأته حمالة حطب في جيدها حبل من نسب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم